119. فأولئك هم العادون 110. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 111. والذين هم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 124. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم 125. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 126. فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي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 اصابعاهم في اذانهم جاروا في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصبوا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم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 112. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 113. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 114. والله أنبتكم من الأرض نباتا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 117. واتبعوا من لم يذله ماله وولده إلا خسارا 118. ومكروا مكرا كبارا 119. وقالوا لا تذغن آلهتكم ولا 117. ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 118. وقد أضلوا كثيرا 119. ولا تزد الظالمين إلا ظلالا 110.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 ولا تجد الظالمين إلا تبارا